وبعض الناس يقولوا ما عندنا غير الدعاء أتسخر بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء الدعاء سبب النصر ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين النصر ليس بكثرة عدد ولا بكثرة عدد فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وهكذا دع نوح ربه ومن الذي يملك نوح إلا القلة المستضعفة معه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأجاب الله دعاء وهكذا فعل موسى عليه السلام عندما دعا بالقلة المؤمنة التي معه دعا على فرعون وجنوده فقال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وهكذا فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في قنوته اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ودعا لإخوانه فقال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين وهكذا جاء النصر في بدر لما صف القائد المسلم قتيب بن مسلم المسلمين أمام العدو وهاله عددهم سأل عن محمد بن واسع هذا إنسان عابد هذا إنسان ترجى إجابة دعائه هذا في الجيش فقيل له للقائد قتيبة عن محمد بن واسع هو ذاك في الميمنة جامع على قوسه يشير بأصبعه نحو السماء يدعو فقال قتيبة تلك الأصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير كان صلاح الدين الأيوبي إذا سمع العدو دهم أرضاً للمسلمين يقول اللهم انقطعت أسبابي ولم يبقى إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل يسجد ودموعه تتقاطر على شيبته يدعو ربه ولهذا كان القلوت وهذه الحكم العظيمة ارفع أكفك بالدعاء تضرعاً ما من يرجو الكريم ويطلبه اسأله ذلا للذين تجبروا فالله يقسم من يشاء ويعطبه وكذا ترى أهل الإيمان والدعوة على المنهج الصادق يحيون الأمل في نفوس الأمة ويقولون وإن جندنا لهم الغالبون ويبشرون وكان حقا علينا نصر المؤمنين وترى أهل الإرجاف وأيأخذهم الذل فيثبتون ونصر الله سبحانه وتعالى آت وقسمه لظهور هؤلاء الجبابر حاصل